يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ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 بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اجتنبوا كثيرا من الظن إِنَّ بعض الظن إثم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 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم, وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون